فان يا صنم المعالي وسراج لله دفاع خير من وجه محمد قالق الكون اصطفىه فهو لن اخرا محلا وهو نبراس تسامه واعلى العلم توسا انور الوجه نقي وانه القران يشهد وانه القران يشهد وانه القران يشهد لم يفرق بين جنس أبيض هذا واسود انما المعيار تقوى ترفع العبد فيسعد لم يفرق بين جنسين ابيض هذا واسود إنما المعيار تقوى ترفع العبد فيسعد يا سعد العالم سوائل العارفين حجه ماء بفلق وما المرسلين العالم وسراج العارفين عدتهم مدين خلق وختام المرسلين <تصفيق> ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت بالوحي السماوي عبر افاق الشعاع تمثل القلب نوالا ولا كالعاب اتى العرض تمشي حاملا خيرا متى حاملا خيرا متى حاملا خيرا جئت بالقران تهدي فانتها فكر الضياع تشرفت المدينه مرحبا يا خير داعي جئت بالقران تهدي فانتها فكر تجرب المدينة مرحبا يا خير دانا يا صرح المعاني وسراج العارفين حجه امائن خلق وختام المرسلين والله يا صرح المعاني وسراج العارفين حجه امائن خلق وختام المرسلين فانا اخلاتي تعالت نحو خير المرسلين تهدينا السموان الان باشتياق وحنين قد نضينك نبييا هاديا للعالمين فانا عشقنا كان وجينا ولو جينا في الجان جينا في ها هي الاحسان عهدا وثباتا ويقين لم تبع هيدار يوما هكذا وصل امين ها هي الاحسان عهدا وثباتا ويقين لم تبع هيدار يوما هكذا وصل امين وها هي سوى العالم سوى الذنالك مدته ماء في وختام المرسلين يا سكن المعاني وسراج العارفين عدتهم مارين خلق وختام المرسلين هيه دي ابراهيم واحبر من اين اشقل النبي الله احمد قال بشرا والنبي على الناس سواتا من غنيين وفقيرين وله هو اليت حيث ما صارت يصي حيث ما أثبانت يصي لكم صارت يصي حين من وَصَبُورًا أو يُؤْذَى مِنْ كَبِيرٍ أَوْ من مَشْتَكَى أو يَوْمًا مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ نَضِيرٍ وَصَبُورًا حِينَ يُؤْذَى مِنْ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ فَاشْتَكَى لِلَّهِ يَوْمًا مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ نَضِيرٍ جل عارفيه حدته اماني ب خلق وختام اما بالوفاء واحفظ من الشرط المبين اوصل الجار احتراما اوص بالوالدين اوصيقام الصلاه فندرب العالمين اوصيت الزكاه بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين اوصوا منكم حج كما هذه الاعمال تقبل من الولاء الطاهرين او صوم من ثم حجاً كما يضحي شاكرين هذه الاعمال تقبل بالولاء الطاهرين هو السيد علي والسيد عارف الحجة ماء بخلق وختام القمة وختام المرسلين لخادم أهل البيت <تصفيق> ياسين لابراهيم